لا اله الا الله استوى استوت دي رو الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ركذك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما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 ادرك ما يوم الدين ثمنا ادرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفسها شيئا Семе Аллах.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 قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم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 مي الله لمن حمده الله اكبر Thank